السلام عليكم صاحب الفضيلة وهذه أسئلة كثيرة جاءت في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب ما معناه وما علاقته بالولاء والبراء وما هي حدود الجزيرة هذه كتب فيها ووضح الأمر فيها وتجلت ولله الحمد أن ما هو معنى أخرجوهم كل واحد يخرجهم هذا من الصلاحيات ولي الأمر الذي له الحل والعفر هذه ناحية الناحية الثانية أن معنى اخرجوهم يعني لا تتركوهم يستوطنون يتملكون في بلاد المسلمين يبنون شنايسهم وليس معناه أنه ما يجي منهم فجار ولا يجي منهم خبراء ولا يجي منهم مندوبون للتفاوض مع المسلمين أو يجي منهم ناس للاستطلاع عن الإسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأزيره حتى يسمع كلام الله فالمعنى أنهم لا يتركون يستقرون استقرارا دائما ويسكنون سكنا تكون من بلادهم هذا هو المقصود ليس معناه القدوم القاري. لاغراض مباحه ثم يرجعون هذا لا يدخل لا يدخل هذا لكن هؤلاء جهال ثم ان الرسول قال اخرجوهم ما قال اقتلوهم هؤلاء يقتلونهم يقتلونهم هذا خيانه للرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول عصم دماء المعاهدين هؤلاء يقتلون والمستأمنين فهم في جانب والرسول صلى الله عليه وسلم في جانب آخر هؤلاء شاقوا الله ورسوله صاروا في شق والله ورسوله في شق اخر